يقول الإمام أبو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن مرج بن الحملي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر قال عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئه الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن على وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح عاد الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في دروس ماضية وقد أطّال الإمام الحافظ ابن حجر الكلام حول هذا الحديث في محاوره الثلاثة المحور الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وبيّنا رحمه الله ان تقوى الله لازمه للعبد في السر وفي العلن وان تقوى الله سبحانه وتعالى لازمه للعبد في كل اعماله لانه اذا اتقى الله سبحانه وتعالى في سره فهذا يحمله على الاخلاص واذا اتقى الله سبحانه وتعالى في علانيته فهذا يحمله على الانقياد ولذلك طلب من العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى والأمر بالتقوى جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة هذه الآيات جاء في أول القرآن وفي وسطه وفي آخره بل إنه ربما لا تخلو سورة من سور القرآن إلا وفيها الأمر بالتقوى وهكذا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يحث على التقوى وكان اذا خطب خطبه بداها بالامر بالتقوى واما الامر الثاني المتعلق بهذا الحديث وهو قوله واتبع السيئه الحسنة تمحها اتبع السيئات الحسنه تمحها فالحسنات تمحى فالسيئات تمحى بالحسنات وقد أطال أيضا المؤلف رحمه الله الكلام حول هذا الموضوع ما هي السيئات التي تمحى بالحسنات هل هي كل السيئات أم أن هناك نوعا من أنواع السيئات لأن أهل العلم يقسمون السيئات إلى قسمين كبائر وصغائر وقد اتفق وانعقد الإجماع على أن الصغائر تكفر بالحسنات بفعل الحسنات تكفر السيئات كما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي الليل طرف الليل وزلف وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوك بائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتك وكما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما من أحدهم يتوبّى فيحسن الوضوء، فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه أو من كل خطيئة ارتكبتها عينا حتى إنها تخرج مع مع الماء ومع آخر قطر الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا غسل يديه خرجت كل خطيئة نطشتها يده مع الماء ومع آخر قطر الماء. وانه اذا فرغ من الوضوء غفر الله له ذنوبه وفتحت له ابواب الجنة الثمانية وقيل له ادخل من اي شيء وكذلك جاء ان من مشى الى الصلاة فانه يمشي الى الصلاة ففي كل خطوة يخطو بها يحط عنه سيئة وترفع له درجة الى ان يصل الى المسجد وقد غفرت ذنوبه وتحتت فتكون صلاته نافلة هذا ما جاء في من الاحاديث التي تدل على ان العمال الصالحة تكفر السيئات ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا وكذلك قوله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما وفي إطار هذا الموضوع انتهينا فيما مضى فيما بدأناه في الدرس الماضي عند قوله قال عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال بكى يعني إبليس لما كان في هذه الآية من تيئيسه ولما كان في هذه الآية من قطع الطريق عليه حيث إنه مهما غوى الناس وأضلهم فإنهم انتابوا إلى الله ورجعوا واستغفروا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم قال ويروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها ذلك لأن فيها من الرجاء ولأن فيها من الحفظ على كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله وقال ابن سيرين أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم جاء أن الله سبحانه وتعالى أعطى بني إسرائيل كفارات للذنوب التي يرتكبونها وجاءت الآثار تبين كيفية هذه الكفارات أن الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب يصبح وقد كتب ذنبه على باب بيته ثم تكتب له كفارة ذلك الذنب يعني انه ارتكب هذا الذنب وكفارته ان يفعل كذا وكذا فان فعل غفر له وكفرت تلك الذنوب وان لم يفعل سجلت عليه تلك الذنوب لانه ابى ان يأتي بالكفارة ويعذبه الله سبحانه وتعالى عليها ولذلك كانت هذه الذنوب التي يرتكبونها من الأصفن الإصر حيث يفضح الله تعالى بها صاحبها عندما يرتكبها يفضح وإن أعطي مهلة في تكفير هذه هذا الذنب الذي ارتكبه لكنه إن لم يفعل ذلك يؤاخذ عليه في آخرته فإن فعل تلك الكفارة محيت عنه تلك الآثام التي ارتكبها فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذه الآية أو إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بين في هذه الآية وهكذا ابن سيرين أن الله سبحانه وتعالى ميزنا عن بني إسرائيل بأن الاثام التي يرتكبها العبد والذنوب التي تقع منه الله سبحانه وتعالى يكفرها بفعل الحسنات دون حاجة إلى إظهارها وكشفها وفضحه بين الناس فكان في هذا مزيه أن الله تعالى يسترها في الدنيا وأن الله يعفو عنها ويتجاوز ويغفر لصاحبها وكان في ذلك سترا على صاحبها اكثر مما فعله مع بني اسرائيل ولذلك قال ابن سيرين اعطانا الله هذه الايه ما ما كان ما جعل لبني اسرائيل من كفارات ذنوبهم قال وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن أبي العالية قال قال رجل يا رسول الله وهذا يعد من المراسيل لأن أبي العالية من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل يعني تمنى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا اللهم لا نبغيها ثلاثا اللهم لا نبغيها يعني لا تكون كفاراتنا ككفارات بني اسرائيل ذلك لأن الله يتفضل على هذه الأمة بأن يعفو ويغفر الذنوب بمجرد الاستغفار ولا يحتاج إلى أن تحدد الكفارات للذنوب التي يرتكبونها بل إن مجرد التوبة ومجرد الاستغفار يكفي في محو الخطايا والآثام والذنوب بل إن الأمة الإسلامية لها ما هو أفضل من ذلك وهو أنها إذا فعلت الحسنات وأتبعت الحسنات السيئات كان ذلك تكفيرا للسيئات قال اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها يعني وجدها يعني الخطيئة مكتوبة ووجد كفارتها مكتوبة يعني ان فعلت كذا تمحى عنك هذه السيئة فان كفرها كانت خزيا في الدنيا ذلك لان فيها فضيحة على مرتقب ارتكب. وان لم يكفرها كانت له خزيا في الاخره فما اعطاكم الله خير مما اعطى بني اسرائيل قال ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هذه هذا تفسير وابو العالي معلوم أن انه من علماء التفسير لكن هذا الاثر الذي رواه يعد اثرا مرسلا منقطعا قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج قال هو سعة الإسلام وما جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من التوبة والكفارة قال وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته لأن هذه جاءت في صيغة الشرط والجواب ومن حقق الشرط يتحقق له الجواب ولأنها لم تعلق بالمشيئة ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وهنا أشار إلى أن من تاب إلى الله واجتمعت فيه شروط التوبة وقد مر بنا كثيرا شروط التوبة وهي الإقلاع عن الذنب المقترف والندم على ما فات والعزم على ألا يعود هذه هي شروط التوبة فيما بين الإنسان وبين ربه فإن تحققت وقعت التوبة وقبل الله التوبة ونحى الذنب عن العبد كأنه لم يفعله بل مر بنا في سورة الفرقان أن الله سبحانه وتعالى يبدل تلك السيئات حسنات كما قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وهناك شرط رابع يذكره اهل العلم وهذا خاص بحقوق الخلق وبحقوق الادميين فلا بد من دفع هذه الحقوق لاصحابها او لا بد من طلب المسامحة من اصحابها قال فإنه يقطع بقبول الله تعالى توبته كما يقطع بقبول الإسلام بقبول اسلام الكافر إذا أسلم اسلاما صحيحا يعني إذا نطق بالشهادتين وكفر بما يعبد من دون الله وقام بأداء الواجبات فإننا نحكم بإسلامه ونقطع بذلك، وهكذا من تاب من الذنوب نقطع بتوبته بتوبته، فيكون كمن لم يذنب. قال وهذا قول الجمهور، كأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قطع ومنهم من لم يقطع وعلق الأمر بمشيئة الله. سبحانه وتعالى وكل من الفريقين له من الادلة ما يستند ويعتمد عليه قال وهذا قول الجمهور وكلام ابن عبد البر يدل على, على انه اجماع وكلام ابن عبد البر يعني انه حكى ذلك في كتاب التمهيد وبين ان هذا اجماع لكن سيمر بنا أن ما قاله ابن عبد البر يوجد من خالفه. قالوا من الناس من قال لا يقطع بقبول التوبة بل يرجع وصائبها تحت المشيئة وإن تاب. والسدل بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا القيد. يعني هو الذي حملهم على ان يقولوا لا يقطعوا بتوبته لكن تبقى توبته تحت المشيئ والاهل السنة يعني والجمهور حملوا هذه الآية على من لم يتوب حملوا هذه الآية على من لم يتوب ولذلك قطعوا بتوبة التائم اما من ارتكب المخالفات ومات ولم يتوب هذا الذي يعني يعلق امره او يكون تحت المشيئة لان الله تعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك وهذه المغفرة لم تعلق بالتوبة وانما هي لمن مات وهو مرتكب كبيره اهل السنه والجماعه على انه اذا مات وهو يرتكب الكبيره هذا امره موكول الى الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر له وان شاء اخذه وعذبه فحملوا ايات المشيئة على من لم يتب وحملوا ايات القطع على من ايه على من تاب قال واستدل بقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته قال ورب واستدل وربما استدل يعني امثال هؤلاء بمثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم قالوا لان هذه الايات جاء فيها الرجاء بقوله عسى ان ما جاء في من هذه الايات مقرونا بالرجاء بقوله عسى ان يكفر عنكم سيئاتكم وكذلك في قوله سبحانه وتعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكونوا من المفلحين وكذلك قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكذلك قوله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليه فهذه الايات كلها علقت او لم تقطع بالتوبه وانما حملتها على الايه على الرجاء الا ان اهل اصحاب القول الاول قالوا ان عسى في حق الله سبحانه وتعالى محل قطع ان عسى في حق قول الله تعالى أو في, قول في حق الله سبحانه وتعالى محل قطع فقالوا لأن هذا من خصالي ومن صفاتي الكريم أنه وإن رجا إلا أنه يعني يقطع بما رجاه به ولذلك قال والظاهر أن هذا في حق التائب لأن الاعتراف يقتضي الندم وفي, وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ماذا يقصد بقوله والظاهر أن هذا في حق التائب يعني هذا القطع ما ذهب إليه الجمهور من أن الله يتوب على من ارتكب الذنوب هذا في حق من تاب والآيات التي فيها المشيئة أو التي فيها التعليق بالرجاء تكون في حق, إيش؟ في حق من لم يتوب قال وهذه الآيات لا تدل قال إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قال والصحيح قول الأكثرين يعني قول الجمهور بأن الله يتوب على من تاب وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع إلا هي آيات الـ الـ الآيات التي جاء فيها التعليق بعسى فإن الكريمة إذا أطمع لم يقطع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 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن عسى من الله واجبة نقله عنه علي بن أبي طلحة وعلي بن أبي طلحة هذا من علماء التابعين روى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما صحيفة في التفسير وهذه الصحيفة تعد. من أصح ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرجها البخاري رحمه الله في صحيحه وإن أوردها معلقة فتعليقه وإخراجه لها دليل على صحة ما جاء فيها قال وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى يعني والدليل على أنه كلمة عسى هنا ليست يعني محل تعليق بالمشيئة وإنما هي للقطع لأن الله سبحانه وتعالى بين أن من قام ببعض الأعمال الصالحة كبناء المساجد وإعمارها فإن من بنى المسجد أو عمر المسجد الله سبحانه وتعالى وعده بالثواب لكنه علقه بكلمة عسى كما جاء في قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله قال تعالى في حقه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مع أن هنا ما في إذن وما قام به هذا العبد إنما هي طاعات لكن تعليقها بكلمة عسى يعني تدل على ان هذه الكلمة وان جاءت لا تدل على التشكيك وان ولا تدل على مجرد الترجيح وانما هي بمعنى القطع نعم ما نسانا المطمئ لا، فإن الكريم إذا أطمع، ها، لم ينقطع من رجائه المطمع، أحسن. يعني لم يقطع من رجائه المطمع، يعني الشخص الذي يطمع في رجائه، فتكون اسم مفعول. أحسن ت. يقول أما قوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا يعني في حف من لم يتوب فإن التائب ممن شاء يغفر له وهذا أيضا تفسير آخر لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن بعض العباد يرتكب بعض الآثام ويتوب والله سبحانه وتعالى شاء أن يتوب عليه فيكون هو تحت هذه المشيئة يعني المشيئة الكونية القدرية الكونية انه يقع منه خطيئة ويتوب فما قدره الله عليه في مشيئته الكونية انه يتوب عليه وانه من من شاء الله توبته هذا تفسير آخر وأن التائب ممن شاء يغفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه قال وقد يراد بالحسنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئه الحسنة ما هو أعم من التوبة يعني هو في أول ما تكلم عن مسألة وأكدع السيئة الحسنة قال المراد بها التوبة ثم يقول يمكن أن يراد بها ما هو أعم من التوبة إلا هو الاشتغفار فعل الحسنات كل ذلك يكفر هذه الآثان ما هو أعم من التوبة كما في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يلهبنا السيئات فبين هنا أن مجرد فعل الحسنات تكفر السيئات وإن لم يتب عن تلك السيئات قال وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني أحمد أصحاب السنن. من حديث أبي بكر رضي الله تعالى من حديث أبي بكر الصديق قال وقد رؤي من حديث معاذ أن الرجل الذي نزلك بسببه هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضى ويصلي وقد ذكرنا سبب نزول هذه الآية وهي أن رجلا ممن كان يبيع في السوق جاءتهم رأى تريد أن تشتري منه فقال لها إن عندي بداخل الدكان ما هو خير من ما هو معروض خارج الدكان ودخلت المرأة ظن منها أنه سيريها ما هو خير، لكنه فاجأها بأن تحرش بها وحاول أن ينال منها، إلا أنه ادركته رحمة الله فأحس بذنبه وبخطئه، فترك المرأة في دكانه وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء يقول يا رسول الله إني أقمت إني فعلت أو, او إني ارتكبت حدا فاقم علي الحد وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل فأخبره بما فعل أنه قبل وأنه لمس إلا أنه لم يرتكب يعني لم يعاشر المرأة معاشرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فجلس يترقب ماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم فلما حان وقت الصلاة طلب منه ان يتوضا ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك وفي هذا الاثناء انزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية وأقن الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فهذه الايه لما نزلت اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بان الله سبحانه وتعالى قد عفى عنه وان الله سبحانه وتعالى قد تجاوز لكن هذه الايه ايضا قد يقال فيها انما فعله الرجل من إقلاعه من العن المعصية ومن فراره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن إبرازه وإظهاره الندم كل ذلك يدليل على أن هو قد أتى بشروط التوبة فيكون إيه فيكون تائبا قال وخرج الإمام أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. من حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له وظاهر هذا الحديث أنه لم يبرز توبه أنه لم يظهر توبة ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا فهذه الآية أشعرت بأن الاستغفار يكفي في محو الذنب لكن اهل العلم يقولون إن, كلام ان ذكر الاستغفار والتوبة بين الاستغفار والتوبة عموم وخصوص من وجه وان الاستغفار والتوبة ذكرهما كذكر الايمان والاسلام ان ذكر احدهما دل على الثاني كما يقولون ان افترق اجتمع وان اجتمع افترق فاذا قيل التوبة تضمنت الاستغفار واذا قيل الاستغفار استلزم التوبة وذكر أحدهما لا يعني عدم حاجة الحاجة إلى الثاني بل إن الثاني إما أن يكون متضمنا وإما أن يكون مستلزما فهنا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه ذكر الاستغفار ولم يذكر التوبة بمعنى أن الاستغفار يستلزم التوبة وذكر الاحاديث الاخرى التي فيها التوبه معناه ان الاستغفار متضمن في التوبه فلا يعني ان احدهما ان ذكر لا يذكر الاخر قال نعم التوبة النصوح نحن قلنا ان التوبة النصوح ما توفرت فيها الشروط الثلاثة وهي الندم والعزم والاقلاع ولا شك ان الندم كيف يظهر الانسان الندم انما يظهر بالاستغفار فيكون الاستغفار متضمنا في في التوبه قال وفي الصحيحين عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه توبى ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي نحو هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه فهذا الحديث ظاهره ان فعل الركعتين والفعل الوضوء وصلاة الركعتين تكفر الذنوب تكفر الذنوب كأن هذا الفعل يعني ليس فيه توبة مجرد فعل الحسنات يكفر الآثاب وهذا الحديث كما مر بنا حمله أهل العلم على أن الذي يكفر إنما هو الصغائر لأن الكبائر تفتقر إلى مية إلى عند التوبة قال وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من توضع فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو اربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له فهذا الفعل الذي جاء في حديث ابي الدرداء من الوضوء والصلاة ايضا اقترن بالاستغفار ذكرنا ان الاستغفار يستلزم الايه التوبة فلا يصلح ان يكون دليل على ان مجرد الفعل كاف في ايه في محو الذنوب قال وفي الصقيحين عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إني اصبت حدا فأقنه علي قال ولم يسأله عنه يعني لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عما صنع. قال في حضرة الصلاة فصلى يعني الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فاقم في كتاب الله فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك قال والحديث خرجه الإمام مسلم بمعناه من حديث أبي امامه يعني من غير مسند أنس حديث أنس أخرجه الشيخان وهناك حديث آخر بمعناه أخرجه, أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال وخرجه ابن جرير الطبري من وجه آخر عن أبي أمامة وفي حديثه قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك يعني إن الله غفر لك ذلك فلا تعد يعني لمثل هذا وأنزل الله فيه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فإذا كان هذا هو الحديث الذي كان سببا في نزول قول الله تعالى وأن القصة هي التي كانت في سبب نزول قول الله تعالى فعلم أن الذنب الذي ارتكبه هذا الرجل لم يكن إيه حدا يعني لم يكن ذنبا يستوجب الحدا وإنما كان دون ذلك وإنما كان إيه دون ذلك مما يستوجب التعذير، والنبي صلى الله عليه وسلم آه أعلمه الله سبحانه وتعالى بأن الله قد غفر ذنب هذا الرجل ولذلك لم يقم عليه الحد نعم ما نسام ليش طب هذه التوبة الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على الا لا يعود هذه التوبة ما شامل والاستغفار هذا احد اثار احد لوازم التوبة احد متضمنات التوبة يستغفر معناه انه اقلع وندم فيستلزم التوبة نعم قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلاة مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فهذا الحديث ظاهر في أن العمل الصالح يمحو الخطايا قال وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من توضى فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أبفاره قال وفيه يعني قوله وفيه يعني في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط فذلك الرباط فهذه كلها أفعال يعني من الحسنات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكفر الذنوب وأنها تمحو السيئات قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه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 عرفنا أن الجمهور يحملون هذه الاحاديث كلها على, ايه؟ على أنها تكفر الصغائر قال وفيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من حج هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه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 إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله وهذا الحديث كما مر بنا ان له سبب ورود وهو أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه لما أراد الدخول في الإسلام جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه ليبايعه قبض عمرو بن العاص يده وقال إني لي شرطا أريد أن اشترط ما أريد أن أبايعك هكذا على الإطلاق قال ما وما شرطك أمر العاص يعلم أنه يعني بذل جهودا كبيرة وقاوم الإسلام وسعى باشياء كثيرة ليحول بين الناس وبين الإسلام ولذلك أحب أن يغفر الله له ذلك فقال إن لي شرطا قال وما هو قال أن يغفر لي ما قد سلف مني يعني أن يغفر الله لي ما ارتكبته من الآذان قبل دخولي في الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك أما علمت يا عمر أن الإسلام قال يجب ما قبله أن الإسلام يهدي ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله يعني من الاثام نعم ها بالنسبه ل لمن دخل في الاسلام فان الاسلام يجب ما قبله وبالنسبه للهجره لأن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم لما أسلموا هاجروا لكن بقيت مسألة الحج فهذا يحمل على ما ذهب إليه الجمهور لأن من الأمور التي طلبها أو التي ذكرها أهل العلم أن من أراد أن يحج عليه إيش أن يبدأ قبل الحج بالتوبة أن يتوب وأن يرد الحقوق لأصحابها، لأن قوله من حج ولم يرفض ولم يفسق يحمل ذلك على تكفير الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة لأنها تبتقر إلانية. نعم، هذا أيضا. محمول على ما ذهب إليه الجمهور كل الأحاديث التي وردت فيها تكفير آثام وتكفير ذنوب محمول على الصغائر يقول هنا بعض الأسئلة هل عند صلاة الفجر في جماعة بهذا المسجد نكون أو قد صليت أو قد صليت الصبح قبل صلاة الفجر السؤال ما هو واضح إذا دخل الإنسان المسجد بعد الأذان بعد أذان الفجر وقبل أن تقوم الصلاة يصلي ركعتين ينوي بهما ركعتين الفجر وتغنيه عن ركعتين تحية المسجد لكنه لو جاء والإمام يصلي دخل الإمام في الصلاة فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها يدخل يصلي مع الإمام الفجر الفريضة ثم بعد ذلك يصلي يصلي ركعتي الفجر إن لم يكن قص لها في بيته ماذا يقول المصلي المسلم عند صلاه الوتر وهو كم ركعه وماذا يقول في صلاه الفجر ماذا يعني يعني ان قصد النيه فانه ينوي بقلبه صلاه ال ال وصلاة الوتر هي صلاة الليل وصلاة الليل مثنى مثنى ثم إن أراد أن يؤتر صلى ركعة وإن أحب أن يصليها دفع واحدة بسلام واحد فله ذلك وإن حب أن يصليها متفرقات فله ذلك فإن المسألة فيها ساعة واما ماذا يقول في صلاه الفجر ينوي بها الفريضه امراه مسلمه وموحده بالله العظيم ولم تعرف تصلي اطلاقا رغم صيامها رمضان واول يوم رجب وتسعه نقول إن الذي لا يصلي وإن قام بكثير من أعمال الإسلام لأهل العلم منه موقف كثير من أهل العلم يرى أن من ترك الصلاة إن كان قد تركها جحودا يعني يرى أنه ليست بواجبة فاجماع أهل العلم على أنه يكفر بتركه الصلاة ولا يكون من المؤمنين لأن الله سبحانه وتعالى كما جاء في قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكوا من المصلين وذهب كثير او جمهور اهل العلم على ان من ترك الصلاة تهاونا يعني هو لا ينكرها ولا يجحدها لكن ما يصلي يقول ما الفت واذا قيل له صلي يقول اذا كبرت كما هو حال كثير من المسلمين ان هذا مرتكب كبيرة ان هذا مرتكب كبيرة وأنه لو مات وهو على هذه الحال يخشى عليه وذاب الإمام أحمد رحمه الله وجمهور علماء الحديث وطائفة من أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة ولم يصلي تهاونا يكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه هم أن يؤمر بالصلاة فتقام وأن يكلف رجل يصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم وأظهر ما في هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم وبالآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيله فدل ذلك على أن من لم يصلي يستوجب القتل لأنه ليس من المؤمنين يقول ماذا يصلي المسلم اذا اخذته سنة من النوم وطلعت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الصبح وبعد الفجر نقول اذا من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ويصليها كما يصلي الفجر اذا صحى استيقظ بعد بعد طلوع الشمس يتوبى ويصلي ركعتي الفجر ثم يصلي بعدها الفجر لكن لا ينبغي ان يكون ذلك عادة وديدنا وانما يصلي ركعتي الفجر اولا فان النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه لما قفلوا من رجعوا من خيبر وكانت في السنة السابعة من الهجرة وصاروا بالليل عرسوا بالليل صاروا ثم عرسوا بالليل يعني نزلوا قبل الفجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقب لنا الفجر فقال بلال أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس بلال وقد استند إلى راحلته يرقب لهم الفجر ينتظر حتى يطلع الفجر فنام رضي الله عنه كما نام الناس ولم يستيقظ الا من حر الشمس لما طلعت الشمس واحسوا بحرارتها اول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ووجد بلالا جالس مستند الى رائلته لكن النوم قد اخذ منه ماخذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال ما هذا يا بلال ما هذا يا بلال يعني انت كنت ترقب لنا الفجر لكنك من فقال بلال رضي الله تعالى عنه معتذرا يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك يعني كلنا سواء اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا انطلقوا هذا وادي قد غلبكم فيه الشيطان فانتقلوا من ذلك المكان ثم جاؤوا الى مكان اخر فامر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ان يؤذن فأذن بلال للفجر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين الفجر، ثم بعد ذلك اقام الصلاة صلاة الصبح نعم. يق... الفريضة تسمى صلاة الصبح. والركعتين اللي قبلها يصليها الواحد لنفسه ويصليها ركعتين خفيفتين يقرا في الاولى الكافرون وفي الثانية هو الله أحد أو يقرأ في الركعة الأولى بقوله تعالى آمنا بالله وما أنزل إلينا ويقرا في الركعه الثانيه بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا هذه تسمى ركعتي الفجر وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها فهي ليست فريضه ولكنها نافله وانها سنه مؤكده وهي من سنن الرواتب قال ان ينعكس قوله واتبع السيئه الحسنه تمحها بحيث لو اتبع السيئه ما يناقضها من الذنوب هذا سؤال مبني على افتراض وهذه الامور توقيفية ليست محل افتراض الله قال اتبع السيئه الحسنة تتمحوها اما من ارتكب اثما لا يحبط العمل الا الكفر